بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تفرت وإذا الكواكب التصور واذا البحار فجرت واذا البحار فجرت واذا القبور قوستت واذا القبور قوستت علمت نفس ما قدمت واخرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسوَاك فعدلك اي اي صورة ما شاء ركبك اي اي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وان علىيكم لحافظين كراما كاتبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يَا أَللُمَّ مَا تَفْعَلُ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ إِنَّ الْأَذْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جحيم يصلونها يوم الدين. يصلونها يوم الدين. وما هم عنها بغايبين. وما هم عنها بغايبين.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 لا يفسد شيئا، والأمر يومئذ لله.